وكل محدثه من بدعه وكل بدعه من ضلاله وكل ضلاله نار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد فادتنا هذا المساء بعنوان ليله في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونستعرض هذه الليلة من خلال الحديث الشهير المعروف بحديث قم دار ونحن في أمثل الحاجة إلى مثل هذه الدروس لإعادة الدفء الذي حل محله البرود الذي دخل البيوت وصارت الشركة بين الرجل والمرأة قائمة على أخص الضرري فكثير من البيوت تقوم بسبب الأولاد يتمنى الرجل لو فارق المرأة وتتمنى المرأة لو فارقت الرجل لكن كلاهما يعيش مبغضا للآخر بسبب الأولاد ولو لم يكن بينهما أولاد لا تفرقه كل كان في ناحية هذا الدرس وأشباهه يبين لنا أن هذا الدفع الذي تعاني كثير من بيوت المسلمين فقده سببه أنهم لا يترسمون خطى النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة النساء وكذلك النساء لا يترسمن خطى أزواد النبي عليه الصلاة والسلام في ضرب المثل للوفاء وفي معرفة لماذا خلقت هذه المرأة ومعرفة حدود طاعة الرجل إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أكثر من موثل بل حياته الكريمة كلها ملآنة بهذا النموذج العاقر كان يعامل النساء معاملة في غاية الرفق معاملة في غاية الرفع لأنه أوصان عليه الصلاة السلام فقال رفقا بالقوارير إننا لا نتكلم الآن عن الحد الأدنى أو لتكاب أخف الضرارين في العلاقة الزوجية إننا نضرب المثل بالإحسان نرزقي وكما ستعلمون من خلال فوائد هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أفضل زوج على وجه الأرض روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب النكاح باب السمر مع الأهل ورواه الإمام مسلم في كتاب الفضائل من صحيحه وكذلك رواه الإمام النسائي في كتاب عشرة النساء ورواه كثيرون وأنا أسبق الزيادات التي وردت في روايات من لم أذكرهم في أثناء الكلام قالت عائشة رضي الله عنها تقص على النبي عليه الصلاة والسلام حكاية جلست إحدى عشرة مرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا فقالت الأولى زوجي لحم جمل غت على رأس جبل وعب لا سهل فيرتق ولا سمين فينتقل وقالت الثانية زوجي لا أبث خبرك إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره وقالت الثالثة زوجي العشن إن أنصف أطلق وإن أذكر أعلق وقالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمت. وقالت الخامسة زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد وقالت السادسة زوجي إذا أكل لف وإذا شرب اشتف وإذا اصطجع التف لا يولج الكف ليعلم البث وقالت السابعة زوجي عيايا أو غيايا طبقاء كل داء له داء شجكي أو كلكي أو جمع كل الذي وقالت السامنة زوجي المث مث أرنب والريح ريح جرنب وقالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاب عظيم الرماد قريب البيت من الناد وقالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك وقالت الحادية عشر.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 وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمع ابن أبي زرع أم أبي زرع فما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مصجعه كمثل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع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 قالت فخرج أبو زرع والأوصاب تمخض فلقي امرأة معها ولدين لها كالفهدين معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما سريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع وميري أهلكي قالت فلو أني جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها كنت لك كأبي زرع لأم زرع وفي رواية النسائي قال لها ولكني لا أطلقك هذه الزيادة وردت عند الإمام النسائي هذا الحديث الجزل ألفاظه قوية جزلة وكانت عائشة رضي الله عنها من أفصح الناس ولها خطبة في ادفاع أبيها أبي بثل الصديق رضي الله عنه في غاية الروعة شرحها أبو بكر بن الأنباري في جزء مفرد فعائشة رضي الله عنه تحكي هذه الحكاة طويلة والرسول عليه الصلاة والسلام المغصول بالله عز وجل والذي يحمل أعباء الدين كله جالس ويسمع ويعقي أذنه لها ثم يعقب على هذا الحديث بأن يختار أفضل رجل ضرب به المثل بهذا الحديث فيقول لها كنت لك كابي زرع لامي زرع هذا مجلس نميمة هذا مجلس نميمه وهذا هو غالب مجالس النساء غالب مجالس النساء يكون هكذا وبدايه القصيده امراه يعني أرضت زوجها صريعا بالضربة في القاضية في الجولة في الأولى يعني شوف تقول زوجي لحم جمل غس الغس اللي هو الرذيء اللي بتشبهه بأنه هو لحم جمل رذيء وأنتم تعلمون أن أغلب العباد ليس لهم شغف بالحوم الجمال يعني حتى درج إن هم يكلوها كفتة كفتة ليه؟ اضلطوا وخلط نفسه إنما يعفى عشان يأكلوا استطعموا الكلام ده لا, لا يكون في لحم الجمال فهذا اللحم الجملي برغم إنه هو لحم غير مرضوب فيه إلا أنه غس أيضا يعني يريث لحم جملي نظيفة أو من قعود صغير فنقبله على مضب لكن جمع ما بين. الزهد في اللح وما بين انه غس قصر رديل زوجي لحم جمل غس على رأة جبل وعن يعني كيلو لحم جملي على قمة إفريس مين بقى هيصحب ويتعب نفسه وتسلق الجبل لأجل كيلو لحم غس فهي تقول على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا ثمين فينتقى تقول ليس أن الجبل سهل المرتقى وإن ممكن نطلع ونأخذ الكيلو ده نتلف وليس الجبل إذ هو وعر وشديد الكيلو ده لحم ضاني مثلا ولا لحم بطري ولا لحم جموسي يعني حاجة تستحق المشارك يعني هي تقول ان الرجل جمع ما بين سوء الخلق وسوء المعشرة اخلاقه سيئة جدا لدرجة ان انت حتى ترضيه كأنك بتتسلق جبلا في بعض العباد كده على ما ترضيه تحسن خلط عيسنا من الجهد الذي بذلته في اخضاء هذا الانسان وفي انسان ساهل جدا يعني يفتح لك الطريق لتعتذر وفيه إنسان مثل الجبل أخلاقه فيها وعورة فيتصف زوجها أن نتي المعشرة وأنه لا ميزة على الإطلاق في المعيشة مع هذا الرجل إذ شبهته بلحم الجمل وشبهت أخلاقه بالجبل الوعظ صعب المرتقة وقالت المرأة الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذر إن أذكره أذكر عجره وبجره تقول أنا مش أتكلم وتكلم أنا لا أبث خبره مش أتكلم خالص أنا إذا تكلمت سأذكر عجره وبجره قالت كل شيء لكن يفتتح الكلام خبره أنا لا أبث خبر وفي الوقت الأخرى زوجي لا خبره إني أخاف أن لا أذر العلماء بيقولوا أن الله هنا زائدة يعني إني أخاف أن أذر يعني أخاف أن يطلقني لو أفشيت خبره يطلقني وأنا إذا فتحت فترته وتكلمت سأذكر عجره وبجره أصل العجر هو انتفاق العروق في الراقبة والبجر انتفاق السرة فكأنها قالت له عيوب ظاهرة وباطنة فكانت بالعيوب الظاهرة بالعجر بانتفاق العروق وهذا فيه تشويه لجمال الرقبة فكأنها تصف هذا الرجل إن عيوبه الظاهرة ظاهرة وجلية ومعروف غير مستثرة وله عيوب خفية لا تعرفها إلا المرأة وكانت عنها بالإيه, بالإيه بالبجر اللي هو انتفاق السر نعم و... و... ومنه قول علي رضي الله عنه في يوم الجمل إلى الله أشكو عجري وبجري فهذه المرأة أيضا تذم تذم زوجها فتجد عدد النساء اللواتي زممنا أزواجهن أكثر من عدد النساء اللواتي مدحن أزواجهن وهذا مصطاقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى النساء في يوم عيد ووعظهن وقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقامت امرأة من سطة النساء فقالت لما يا رسول الله قال لأن كن تكثرن اللعنة وتكفرن فقلنا نكفر بالله قال لا تكفرنا العشير أي الزوج وتكفرنا الإحسان ولو أحسن الرجل إليكنا الزهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قطعا هذا خلق النساء هذا خلق النساء لو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما لذلك الوفاء في النساء قليل الرجل إذا ربنا سبحانه وتعالى رزقه بزوجة وفية يعتبر أن هذا فعلا هو متاع الدنيا المرأة الصالحة لأن الوفاء في النساء قليل وحديث النبي عليه الصلاة والسلام خرج مخرج العموم خرج مخرج العموم فتصدقنا يا معشر النساء وقال هذا لنساء الصحاب قال هذا لنساء الصحاب فإني رئيس كن أكثر أهل النار فآذي المرأة الثانية أيضا تذم زوجها ثم ثالثة الأساف المرأة الثالثة زوجي العشنق تعرف العشنق اللي هو أحلى بنوعي طويل وهبت طويل بلا منفع ادي معنى العشنق ليس لو ميت الا انه طويل فزوجي العشنق فالعلماء بيصف يقولوا ان العشنق رأسه صغيرة ورقبته طويلة وان فيه تباعد ما بين الدماغ والقلب يعني ممكن الخطوط تتقطع يبقى عنده عقل بلا قلب أو قلب بلا عقل رجل طويل عشنة حتى أنت تشوف الـ الـ الوصف نفسه زوجي العشنة إن أنصر أطلق وإن أسكت أعلق وما لا تعمل إيه وفي الرواية الأخرى قالت وأنا معه على حد السنان المذلق على حد السنان المذلق يعني عايش مع على كف عفريق يعني لا إطمئنان على الإطلاق في حياتها مع هذا الرجل يعني هذا الرجل بلغ من سوء خلقه أنه لا يتيف إلى الفرصة لا تتكلم ولا تسكت إذا اشتكت وتكلمت يطلقه لكن هي تحب أو تريد أن تعيش بلقمتها فهي تسكت على سوء خلقه ولو سكتت يعلقها لا هي متزوجة ولا هي مطلقة فما واحد يسأل يقول طب ما هي الميزة في المعيشة مع هذا الرجل ما تطلق فإحنا بنقول ان المرأة تحسب ألف حساب لصلاقها لو عاشت للأكل والشرب فقط لكان ميزة فهي المرأة الصابرة على هذه العيشة المرة لاجل أن تعيش في كانت رجل ومن المشاكل التي لقيتها والتي ألصاها كثيرا ببعض النساء كنا يبسلنا رقع مكتوب ويتكلمنا شفاها في الكرب اللي تعيش فيه في بيت أبيها وتريد أن تتزوج بأي إنسان لأنه إذا كان هناك كرب على أي محور فكرب وتأكل وتشرب أفضل من الكرب مع الضيب فهي مسائل موازنة المرأة لم تطلب الطلاق من زوجها برغم هذا الوصف الشائن للرجل بسبب أنها تحتاج إليه الله عز وجل فطر المرأة على الاقتناس برجل و... و... وإحنا في الأمثال يقول لك ضل رجل ولا ضل حيص يعني, يعني خلاص وصلنا إلى القاع إلى الحد الأدنى ليس هناك أدنى من ذلك فهذه المرأة تقول أن زوجها طويل وليس فيه منفع ومع هذا الطول المفرق هو سيء الخلق لا تستطيع أن تشتكي وحتى في سكوتات اعتبر الجريمة أنه يعلق ولا هي متزوجة ولا هي مطلقة أما المرأة الرابعة فقد وصفت زوجها وصفا جميلة وهي أول امرأة تصفك زوجها بخير يبقى عندنا ثلاثة واحد النتيجة حتى الآن ثلاثة واحد تقول زوجي كليل تهامة ومعروف أن تهامة ليل تهامة من أعزل من أفضل الأجواء زوجي كليل تهامة مدينة تهامة لا حر ولا خر ولا مخافة ولا سآمة يعني لطيف المعشر حلو العشرة لا حر يعني أخلاقه ليست شديدة ولا قر ولا بارد يعني كأن الإنسان بيكلم حيطة ولا مخافة ولا سآلة يعني المرأة تأخذ راحة في الحوار يعني تتكلم معه لا تغشى وأردأ الرجال هو الرجل الذي لا تشعر المرأة بالأنت معه الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس لأزواجه ويستمع شكايتهن وفي المواقف العصيبة جدا يحلها بابتسام لو تعلمنا من النبي عليه الصلاة والسلام صفة الزوج الصالح هتنتهي مشاكل البيوت كان الصحيحين عن عائشه قالت ما رأيت صانعة طعام أجود من صفيه ففي يوم من الأيام أرسلت صفيه رضي الله عنها ايه طاجن اا رضي الله عنها أدركتها الغيره يعني يعني بعت ليه, ليه عشان يقارن مثلا وشوف فعائشة رضي الله عنه بتقول فلما أمسكت البتاع البرمري لم تتمالك وهبدتها في الأرض كثرتها رسول الله عنه كان عنده أضياء والموقف ده حصل وهو شاهد هذا الموقف وشاهده بعض هؤلاء الصحابة فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة غارت أمكم ثم أخذ إناءها وارسله إلى الصفي وقال طعام لطعام و اناء بامانه وانتهت المشكله هل بابتسامه اذا عز اخوك فهن اذا عز اذا عز اخوك فهن المراه متعصبه ومتصلبه فهن عشان ما يركبش ما يقول انا امال ده انا حاطه هنا ليه وعلى طول يبادئ ويلوح بالطلاق ساعات يصرح به وساعات يكني به ويلوح كما لو كان الرجل الطلاق واحد هيتحب منه فبسرعة يزير مئة قبل ما حد يأخذ منه لا لابد أن تقدر أن المرأة أثيرة لازم تقل. لازم تقل. لا تنفى هذا الوطن المرأة أثيرة في سجن زوجها وهذا الوصف ليس من عندي هذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى بالنساء في آخر ما تكلم به عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت قال استوثوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم عوان يعني أثيرات حتى لو المرأة فرث منك لا تستطيع أن تتزوج غيرك إلا إذا أعطيتها الإخراج ولا تظل في سجنك مدة طويلة عن بعض المذاهب كالأحناف تظل في سجنك مدى الحياة والمالكية يقولون لا القضي يفرق إذا ثبت الضرر لكن على أي حال هي في السجن فلما يكون المرأة مسجونة وأنت السجان لابد تقدر هذه العلاقة وإن المرأة في النهاية لا تستطيع أن ترغم أنفك على شيء فكن معها حليمة وأصعب المواقب تحل بابتسامه وتحل بكلمة صيبة أصعب المواقب يعني والله الرسول عليه الصلاة والسلام من جوانب عظمته أنه تزوج تسعة وفعل الذي فعل يعني الرجل لو تزوج مثلا بمرأتين وربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بإحداهن أو بهن معا تبصت ليه ماشي بكلم نفسه الشاب بتمتم كده هو ماشي فأنت بتفكر وبسبح ايه قولان انت بتسبح لك لا انا احسبل يقول حسبيا الله ونعن وكل ماشي ايه ماشي يحسبل ماشي يكلم نفسه وهاتان امرأتان فقط ده تسعة واصعب المواقف مرة مواقف صعبة والله انا كنت سبحان الله اتعجب يعني ما هذا الحلم يعني في الصحيحين من حديث عائشة وعائشة لله عنها كانت صرق دايما في كل الحياة دي. تقول عائشة رضي الله عنها كان الناس يتحرون بهداياهم ليلة عائشة لمعرفتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبها ويقربها فإذا أحببت حبيبي فأنت حبيبا حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدو هي دي صاعدة الولاء والبراء لا تجد قوما يؤنون بالله واليوم الآخر يؤذون من حفظ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم يحد الله ورسوله خلاص انقطعت الأواصل عدو حبيبي عدو فالصحابة كانوا يتحرون بهدائهم ليلة عالية فتكوم عند عائشة هداء كثيرة طيب لو جاءت النبي صلى الله ما يريدنا برد الرسول ينبه تنبيه كده يا جماعة لا تقتصروا على عائشة أهدوا الهداية في أي مكان أردنا هذا وأردنا أن يقسمن هذه الهداية بالتساوي فأرسلنا أحب الناس إليها وهي فاطمة رضي الله عنه قالت عائشة فجاءت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشيت النبي صلى الله عليه وسلم تنشي زير الضغط وهو في لحاقه فجفلت فلما رآها قال أهلا بابنتك فجلست فقالت يا رسول الله إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحاف فقال النبي عليه الصلاة والسلام أي بنيتي أتحبينني قالت أجل قال فأحب هذه إذا خلاص هي فهمة الجواب وأن أن هي لا تراجعه فكنا جميعا أزوجه النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمرات في بيت إحدى ومنتظرات ذالي فدخلت فاصمة رضي الله عنها وقالت والله لا أراجعه فيها أبداً فلم ييأسنا وأرسلنا أحب أزواجه إليه بعد عائشة وهي زينب رضي الله عنها فجاء الزينب تقول عائشة رضي الله عنها فجاء الزينب وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في لحاف فجاء الزينب فتكلمت واحتدت في بعض الوقت تقول عائشة وضجعت ألف بقى كلام سخين وضجعت قالت عائشة رضي الله عنها فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر بصت لوجه كذا وهي طبعا بخبراتها وعشراتها معه تعرف إنه إذا كان كارث ولا غير كارث فانظر النساء يتعلمن من هذا الزر انظرنا إلى هذا الوفاء إذا كان يعكر الزوج لا تتعلم يعني هي ما قامت ودفعت إنما قالت فنظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتفق إذا هذا درس بتعلمه السيدة عائشة للنساء إن هي يتراعي زوجها إذا كان الزوج يتعكر من صفة المعينة لا يجود لأن تتعلمها أبدا هذا مقفض الوفاء والعشر بالمعروف يا شب أسماء رضي الله عنها تقول كما رواه البخاري في صحيحه تزوجني الزبير بن العوام وما له في الأرض شيء غير أرض أقصعه النبي صلى الله عليه وسلم إياها على بعد كل سيفرسة من المدينة والفرض والزبير بن العوام كان شديداً